Yeah, yeah, al yeah, يا صباح الأمنيات المورقات يا عصافيرا تزف الزقسقات يا أغاريدا سعيده يا بدايات جديدة لغت شمسا من رؤاك المشرقات لا ما فينا للنجاح ثم تغرينا بباقات السماح انتعاش الأرض فاح وعناء الأمس راح فصباح الخير يا خير الصباح فصباح الخير يا خير الصباح الصباح. يا صباح الخير يا خير الصباح عارف ايه اجمل بداية اليوم جديد تبتدي واسق بربك مش بعيد كلنا بنسعى في أرضه كل يوم بيكون على عملك شهيد ابتدي دايما صباحك بابتساب كل تعب اليوم بيمحيه النجاح كل تعب اليوم بيمحيه